س ل ا مجلس الله عليكم وبركاته أهلا بحضراتكم عليكم وحلقة ورحمته د د ي ة من ح ق ا برنامجكم ت م ج ل الرحمه ة الذي ا نسأل ل ل تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في حسناتنا والتوفيق الموضوعات والقبول ميزان نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والثداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدين الكرام العالم الإسلامي في خطر الجزء الثالث هذا هو عنوان لقاء اليوم دائما في هذه الموضوعات المهمة والشائكة رحمة خطر وأن يوم وأن ونعم هو يجعله يجعله نعم أن أن إنه في في في هذه يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا ضيفا في لقاء اليوم فضيلة في الإسلامي الكبير عبدالهادي التاريخ المؤرخ الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي وأستاذ التاريخ الاسلامي. أهلا دكتور عن مرحبا مشاهدنا كنا تكلمنا خطورة خطر الحديث مصر بداية عن المخططات ا ل ص ه ي و ن ي ة التي تريد تقسيم م ز ي مصر من تريد الداخل التي ت ق مصر إ ل ى دول في دوله ة واحدة تكلمنا في اللقاء الماضي ا م في ش د ي ي ن من كرام ر خلال ا م ل ص واحده ن م ب ا ل ر ي ومن خلال الاشتباكات بين المسلمين في صعيد مصر ا ل و والانتقادات الموجهة إلى الحكومة、المصرية. وتكلمنا وركزنا م على السياحة إلى بساطة المصرية وبينا ووضحنا أ ن أ ص ا ب ع إ س ر ا ئ ي ل ليست ب ع ي د ة عن السيناريو الذي ي ع ص ب بمصر لذا ترتفع اليوم أ ص و ا ت المخلصين في مصر من م س ت م ي ن و أ ض ب ا ط يحذرون من المؤامره ة ا ل س و ن ي ة ا ل ت تخطط لتدب ي في أهلية في الفوضى والفساد المرحلة الأولى وإشعال م حرب ص ر ثم إبادة ب ا أ ن ئ ه ا و ت حضرتها ويترطب د بعدها م المعصرة المرحلة ي في ر ا ا ل ث ن ي ة تقسيم مصر إلى الدويلات عيد دولة قبضية ودولة ل قبضية إ س ايضا م ة ودولة نوبية ثم مصر في أيضا تكلمنا في اللقاء الماضي مشاهدين الكرام عن و ر ق ة الارهاب أ ب ط وتكلمنا و عن ق ة ا ل إ ر ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي من خلال نشر المخدرات و إ ر س ا ل الجواسيس ونشر الايدز والدعاره وتسريب الاسلحه واكتزاب العملاء وركزنا في ا ل م س أ ل ة دي وعرفنا ان ده مخطط صهيوني مخطط اسرائيلي لتدمير مصر مخطط صهيوني لتمزيق ك مصر ايضا تكلمنا ت ل عن و ع ا ا ت ل مصر س ت ق ب ل ل ي ة م ك م ايضا ق اسقاط و و محاولة الفجوة الكبيرة بين الشعب والحكومة الفجوة الكبيرة بين الحكومة و ل النظام المصري الكبيرة الشعب الكبيرة ل ن بين بين م ا ر ع ة الفجوة الكبيرة بين المسلمين والفجوة الكبيرة المسلمين والاجباط المسلمين المتدينين والعلمانين المسلمين والسعيد ل بين بين ع ش ه والتطور الاقتصادي في مصر والتفجر إ ب ر ز ا ل ح م ا ل م ك ة الصحفية التي تشكو ت من ا ل أ و ض ا ع ا ل د ا خ ل ي ة في مصر أ ي ض ا ا ل ح م ل ا ت الإعلامية في ا ا ل ل إ ع م ا ل غ ر ب ي و ب ع ض و س ا ئ ل الإعلام ا ل غ ر ب ي ة الصادرة في ف ر ن س ا و ب ر ي ط ا ن ه ا د ا ل ح ك و م ة المصريه ة الأجبار والعلاقات ة ل ل ل م ص ر ي ة ا ا ا ع ق ا ل م ص ر ي ة مع جيرانها ا ل أ خ ط ر من كده ده اللي احنا بنتكلم فيه ونبهنا الكلام ده في اللقاء الماضي او ل ل حضراتكم الاخطر من ذلك وللأسف في حاجه اسمها لجنه, لجنة, لجنة خلال على مصر الكلام سنة98 وحنعرف مصر د ت الحريات ي ا ا اللي ت ي التوقيع عليها ة تم م واللي س وبدخول ت ف الدينيه ا واضحة م من و ذلك لجنة الحريات ل ة د ب د أ ت أ ع م ل ه ا ا ل ن ه ا ر د ة ج ا ي ع ا ي ز ة تعمل تقرير عن ا ل ح ا ل ة ا ل د ي ن ي ة في مصر ع ا ي ز ة تعمل تقرير عن ا ل ح ا ل ة ا ل د ي ن ي ة ب و ا ج ه عام قنوات د ي ن ي ة مشايخ حالات د ي ن ي ة موجوده الاضطهادات اللي موجوده ة ا زي ق انه ما هم اللي في بين والمسلمين والمسلمين ضد طلبوا ا ن هما بيزعموا ي يروحوا ن ن ا ج ح ا ي علشان يشوفوا أحداث الفتنة أو أحداث المخطط رفض ل ب ه م ل ز ي ا ر ة نجح ا ح م د كلام كتير في الموضوع ده المخطط الصهيوني لتدمير مصر لتمزيق مصر ونسأل الله تبارك وتعالى الأمن الله تبارك بلاد المسلمين اللهم أمين مباشرة حتى مع أستاذنا الدكتور جمال بان اتصل بالقرار الذي اتخذه الكونغرس لنتيجه والصلاة لا لأ نتيجة إيه؟ ان بعض الاقباط استغاثوا دائما من فترات ط و ي ل ة ا ل ل ي م س م و ن أ ق ب ا ط المهجر كانوا حريصين على تشويه س م ع ة مصر في الخارج وتضخيم ا ل أ ح د ا ث التي تلقى على ارض مصر مع أن دواري أحداث دوارد بلد فأيه في أ ي بلد من بلاد العالم مثل هذه ا ل أ ح د ا ث فما كان الـ الـ الـ الـ الشيء المبين ان ه نجح ا ل ل و ب الصهيوني في الكونجرس في تمرير قرار في مجلس النواب ا ل أ م ر ي ك ي بقانون الاضطهاد الديني بأغلبية الأمريكية لصالح المشروع 41 عضو هذا المشروع يعطي الولايات المتحدة يعطي عضو واعتراض عضو هذا أ ن ه ا تذهب د عند خ ل ت إ ل ى أ ي بلد وتفتش عن ما يحدث ل ل أ ق ب ا ط وفي نفس الوقت كمان ممكن من خلالها تقرير تطلب ق ر ر ي ت التدخل العسكري ل ح م ا ي ة ما يسمى ب ا ل أ ق ل ي ا ت غير ا ل م س ل م ة في مصر وهذا هو الخطر الشيء الذي أود أنبه إليه طبعا الحادثة الخاصة التي وقعت في ناجي حمادي لا يرضى عنها إنسان إليه في أود أنبه وقعت يرضى سواء ب ا ل ن س ب ة للاعتداء على العرض أ و القتل لكن أ و د أ ن أ ذ ك ر ربنا سبحانه وتعالى رب مثل ابني ادم ق ب قربانا فتقبل من فتقبل أ ح قال تلنك إنما يتقبل من المتقين المهم من الأخ قتل أخاه فأصبح من النادمين يعني عاوز النزاع ا ممكن يحدث بين يحدث أ ط ر فالمساله ممكن يحصل ل م أنفسهم ي وبين ن م س س ح ي ن ن أ ف م واخده أ ك ب ر من حجمها بمعنى ان المفروض مثل هذه المسائل في قانون ب يحكم البلد المفروض لما يبقى جريمة بيسعى الشرطة ورجال النيابة إن يبحثوا عن القاتل وبالتالي بتدخل أمام القضاء بتأخذ وقتها عقبا ما يتم الفصل فيها بتدخل جريمة يتم فيه يبقى بيسعى بتأخذ عن أن الشيء الحقيقي اللي أنا ان ل ل ي أ ا أود أن أنبه أ إن إليه ج ه ز ة ا ل أ م ن وهي تحاول ان هي تبحث عن الفاعل في مثل هذه القضايا、نعم. غاب عن ذهنها مجرم مختفي من المسرح دائما دائما اعتداء دائما المسألة يلسخوا ونصارى الأرض بلازم نصراني بلازم فالمسألة التي يعني أشير إليها مسلمين مسلم حصل على لقتل أشير فيه إن ظهره كتاب كم ك ت ا ب ا ل أ و ل اللي هو كتاب بعين الخداع、لا. والجانب ا ل آ خ ر من الخداع كتبهما كاتب ضابط كان ب ي ش ت غ ل في المخابرات ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة وبعدين هرب هو من كندا اسمه فيكتور استروفسكي ي هذا الرجل كشف عن مسائل ان, أن الموساد ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي له تواجد أ م ن ي في كل بقاع ا ل أ ر ض حتى في أ و ر و ب ا هذه الـ الـ الـ الـ هذا النموذج وكتاب أ ي ض ا ك اسمه الجواسيس الكاملين ي و س ي ميلمن ا ف ترجمه فوز محمد طايل اثبت أ ن ا ل أ ج ه ز ة ا ل أ م ن ي ة ا ل غ ر ب ي ة لها خلايا ن ا ئ م ة هدفها الرئيسي إ ش ع ا ل ا ل ف ت ن ة بين المسلمين وبين النصارى لتقسيم مصر على وجه الخصوص تمام مسألة واضحة ف ك ا ن م ف ر و ض و ح ص ل كذا وقع منها الخمستاشر الأسر الخمس اسر بني مازار والصقت ي بانسان و ط ل ح ت وراءته لكن أ ج ه ز ة ا ل أ م ن لم تحاول أ ن تستكمل المسيره ة لان هذا ا ل أ س ل و ب من الجرائم غريب على أ ر ض مصر ر وراء فكان ذلك كل ك الأجهزة الأمنية من وراء ذلك؟ الصهيرية لأن المخطط الصهير الدليل من لأن يجب و د ت ما نشره جارودي في كتابه ملف إ س ر ا ئ ي ل اللي ه وموارد نشر 1 9 0 في ج ر ي د ة كيفو نيم ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة في 14 ف ب ر ا ي ر قالوا ان ا ح ب ع ت ا المسألة المسيحية ستساهل علينا المسئولية و س ر ي ب ا ل س ل ا ح و ا ل م خ د ر ا ت وايضا ما حدث في س ن ة اعتقد اربعه وخمسين كان في ه فيه كان خ ل ي ة ن ا ئ م ة هنا في مصر طبعا ازدادت الان ا ل م ش ك ل ة ان احنا فتحنا الابواب ل ا ج ه ز ة الاستخبارات ا ل ا ج ن ب ي ة العالم العربي والاسلامي فتصول وتجول بملء حرياتها بملء بحجة جمع المعلومات ل م ك ا ف ح ة ا ل إ ر ه ا ب وكان ا ل إ ر ه ا ب في تصورهم هو ا ل إ س ل ا م أ ي شيء قبل تحقيق ا ل س ق و ب الاسلام م فهذا المشكلة الآن النموذج الخلية الواضح اللي التعليمات من من أبيب أن بتفجير قنابل وتدمير بعض الأهداف الأمريكية والإنجليزية ك ا ح ي ومكتب ل ل ب ر ي د و ا ع ي اليهود وهو في ميدان التحرير ل وهو ه وكانت بيطلع الخنبلة كانت في في ف جيبه يعني بخنت في جيبه ج بخنت ه خ أ ر التعليمات أمسكوا وبعدين استبين بيه ه فيه خلية هنا م إن ن خلية ا و ك ا ل ت ا ل م و ج ه ة لهم من التحقيقات يحاول توجيه النظر إ ل ى ا ل إ س ل ا م ي ي ن عشان ع ي م ل فتنة إذن أنا داخل البلد ف ي ت ص و ر ي اللي ا حصل في ن ج ق ح م ا الأيد ا د ي ل أ ج ن ب ي ي ة ل س ت بعيدة ع تماما ن ه لكن ا ل م ش ك ل ة ا ل ذ ي ي ن ت ك ل م الأمن و ن في ق ا ل وكانت ا في قضية, قضية عرض وثأر هناك مساله ع ن في م س أ ل ل ة م ا حصل م ش ك ل ة السد الذي الل يبنى لحصار إ خ و ا ن ن ا وخنق إ خ و ا ن ن ا في فلسطين بحجه ة ن تحقيق أ م ن مصر وجدوا ما يسمى بقوافل ا ل ا غ ا ث ة جيده ا لنجده ن إ خ و ا ن ن ا على أ ر ض غ ز ة وفلسطين ي ف أ ر ا د و ا توجيه النظر فالعدو هذا شغل الاستخبارات ا ل ع د وفي ذهنه الضربه دي ع لتصرف ش ا ن النظر اول حاجة عن ما يجري على ارض غ ز ة وفلسطين ا ا ينسوا ل ن س و غزة ن ب ر ة اثنين ان المفروض نشبك المسلمين مع النصارى لانه دولة يقولوا ده عشان من اجل العرض و ا ل ت ا ن ي يقول د ده ده هذا ساري في كذا يقول يا أجهزة الأمن الايد الخفية الامن اجهزة وراء هذا الذي يجري على أ ر ض ن ا ولذلك أ ن ا أ ط ا ل ب بفتح باب التحقيق م ر ة أ خ ر ى في ا ل ق ض ي ة بني ت ع ب م ز ا ر ل أ ن ه ا تكشف ل أ نوع ده ن من الجرائم ينفذه ع ي ي د الموساد والصرب ة أ ي ض ا و خ ا ص ة في ا ل ب ص ة و ا ل ه ر س ك ن ف س ا ل ص و ر ة ا ل ه د ف منها إيه؟ زي ما قلنا التمزيق المنطقة قلنا إيه ا زي ل ع ر ب ي يحرص ة لماذا الأعداء على على تمزيق مصر أو على تجزيق مصر أو تجزيق د ك ت و ر لان العدو الصهيوني كما ذكرنا ا لو م ة الماضية يقال ان لو قدر لليهود ان يقيموا دولتهم من النيل الى الفرات ويجمعوا اقسى ما يجمعوا كامل وعشرين م ل ي و ن من يهود العالم اقل د و ل ة م ح ي ط ة بالكائن الصهيوني ممكن تصبح ثمانين م ل ي و ن وهي مصر قال يشكل خطر علينا فاذا لابد من العمل على تمزيق مصر مزقهم الله كل ممزق يشتغلوا ايه على على ل ا في ت ن ة ا ا ل ط ئ ف ة فيه ناس نفوذ ض ع ي ف ة احنا ح ر ص ي ن ا على و ح د ة الامه、نعم. بمسلميها ومسيحيها ي واحنا عشنا ي في اربعه عشر قرن يعني خلي بالك ي و استاذ مولاه من اربعه عشر قرن من الزمان、نعم. يعني احنا امورنا ل م فيش يعني كلنا ع ا ش ي ن س ك ن ي ن مع بعض و في الجامعات مع بعض و في حياتنا ا ل ع ا م ة مع بعض لكن ال ال فيه هنا فيه ا ذ ا اقول ا ل ع د و الصهيوني بس قبل ان يعني حتى لا يستغرقنا الوقت في ق ض ي ة دمش ل الملف الوحيد الجروح ذ ي يعني, يعني المفتوح ا ل التي فتحها لا لا ليس الجرح الوحيد جراحاتنا تنزف الان على ارض ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة لعلنا نسمع بتكلم النهاردة الان ن ب ت ك م ل ه ا الان ر د ة عن ل ج ن ة التحقيق ا ل ل ي جاية و ن ا به ولم ن ن س ا ش ما يجري اولا على ارض فلسطين ب ا ل أ م س ع م ل ي ة ا ل ت ه و ي د للقدس على قبضه م و س ا ق يعني رفض الكيان الصهيوني تجميد الاستيطان الأخطر من التهويد انهيار المسجد الأقصى نعم الآن, الم... الآن مستمرين في الحفائر بعد المسجد الأقصى حي سلوان و... و... و... و... و... و... و... في القدس الشرقية بالفعل هاتمه هناك لا يعني بدأ الآن يعني إذا الأقصى في خطر والقدس بدأ خطر خطر مستمرين من نعم وفي في حي في في بعد حدث والعدو الصهيوني شوف خدر الشعوب العربيه اين فين نصره فلسطين ي ع ن ي عظم اوامر الله ر ب ن ا ل لنا حمايتها ف ر ي ض ة وتحريرها فريضه ة شوكة وكسر العدوان لو امتسلنا لأمر احنا ل وكسر ن ا ش و ك ة العدوان الصهيوني وحررنا فلسطين والقدس م ا ك ا ن ش ي ب هناك كيان يعني يسبب ع ن ي ي لنا هذا البلاء ا ل ل ي نحن ا فيه نحن ا تهونا ونسينا ان امن مصر من امر فلسطين、نعم. ومن امن ا ل م م ل ك ة ا ل ر ا م ب ص ي ة ومن ج ز ي ر ة العرب ومن امن باكستان امن ا ل ا م ة كل واحد نحن ا م ة و ا ح د ة فاذا المفروض ا ل خ ط و ر ة ما يجري الان هو لا ي على ارض فلسطين و ت ج ه ل ن ا م ا اتخذناه ولازلنا ا نحكم الحصار على اخونا ا ن ا تصور بقى ل م الحصار على إخواننا ب ما يدبره س م ى ش ا ه ت ض و إشارة إلى ما ي ب العدو ما يجري على أ ر ض نيجيريا لمن ا ل أ م س فقط م ز ا ب ح م س ت م ر ة في نيجيريا ط ي ل ة الشهور الفاضيه ة وكل لأن ذا ا حوالي قواعد عسكرية في أريتيريا عشان تخنج المدخل الجنوب للبحر الأبيض المتوسط ر عسكرية للبحر د ة في في تسع تخنج و ا ل أ م ة ليست هنا ا ل أ م ة خارج ا ل خ د م ة سبحان الله يعني مش بس كده ا ل ل ي ب يجري ا ل آ ن في ج ز ي ر ة العرب ولم ا لك ا يكن هناك مؤتمر ل م في لندن دولي تحضره جميع الدول لماذا ي ه ن ل ل ي ل ولا خليفة المسلمين؟ م م ؤ ن ن ي أ ن ت م الذين أ ش ر ت م الفتن من وراء البلاء ا ل ل ي يجري على أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة الصهيوني ح و ا ل وراء هذا م خ ط ر ا ت ه م ا ل أ ه د ا ف التوسعيه ل ل د و ل ة ا ل أ ه د ا ف ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ة التوسع ك ت ب محمود شيد خطاب هل يستهدفون ج ز ي ر ة العرب يستهدفون الحوض البحر ا ل أ ح م ر وحوض ا ل ا ل شرق البحر المتوسط اذا اختار أ جسيمه ة وأخطار و ن ا في ا لذلك د ا خ ل ل أ ن اقول ب يا إخوانا يا رجال ا ل أ م ن ل أ ن ه ممكن الشاب ا ل ل ي ب ح ا ك م ا ل آ ن تثبت م ر آ م ت ه ل أ ن ه أ م ا م القضاء لا يعني ذلك ان ا ل ق ض ي ة انتهت لا هو ل ا ز م ن د ر ك ان ي ك و ه ن ا يد خبيثه وخلايا م و ج و د ة و أ ن ت م كما ي ق و ل في توافق تام مع كل ا ل أ ن ظ م ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة ل أ ج ه ز ة الاستخبارات م ط ل ق ة اليد في العالم العربي و ا ل إ س ل ا م ي تجمع جمع المعلومات ل م ك ا ف ح ة ا ل إ ر ه ا ب المجرم الحقيقي هو ا ل ل ي ب يدير د ف ة ا ل أ م و ر كلها محدش م ن ت ب ه له ي لذلك أ ن اطالب أ من أ ج ه ز ه ا ل أ م ن أ ن تنظر أن فيه عدو خارج د ا ي ر ة مسرح ا ل أ ح د ا ث يعبث بامننا、نعم. هذا يجب أن ننتبه الذي إليه يجب عايزين أن ألياتهم لتنفيذ نشوف دكتور مخططاتهم بقى بعد الاتصال سلام عليكم ا ل سلام عليكم وعليكم السلام تركت زيكا زملاء و سلام عليكم ت ا ل ش خ أ و دكتور جمال مناور و م ن على إن شاء الله من على ا ل ق ن ا ة ا ل ر ح م ة نعم أعزي ا ل خ و ة ا ل أ ق ب ا ط ك ل ه م ب ر ض و و دلوك و واتنا نعم وبعدين لازل و ك ل م ة سهركتاز مصر بتمكن تحتمل كمبلن ة و و ي ة لكن ما تحتملش ف ت ن ة طائفي ة نعم ل أ ن ه طبعا دول اخواتنا و إ ح ن ا منقبلش ا يعني إ ح ن ا منقبلش ا ادم منقبلش الحاجة على نفسنا منقبلش ا على غير نعم و نتمنى الخير لمصر إ ن شاء الله شكراً الله شراحة يكرمك الدكتورة عليكم السلام عليكم وعليكم لو في حاجة مهمة احنا بنغسلها هي احنا كلمة جزيلاً أستاذ عاد الله السلام أيها السلام السلامة حاجة إحنا بنغسالها إحنا في هي متسميين لو أنت سمحت مهمة نعم إن أقباط نسبه من أ ي ا م ا ل إ غ ر ي ق يعني ك ل م ة إ اجبت معناها أ ق ب ا ط وكان دا يعني بيتقال على الشعب المصري كله فطبعا إ ح ن ا ا ل و ق ت ي مابقيناش تحت الحكم ا ل إ غ ر ي ق ي و إ ح ن ا مصر م ن س م ي ة في القران الكريم من أ و ل ما خلقها ربنا سبحانه وتعالى لما زلنا ب ن ف ر ع ونقول ب أ ق ب ا ط وبنقول ا ل مصريين مسلمين المفروض إ ح ن ا كلنا نتقال مصر و ت ت ل ك ل م ة أ ق ب ا ط أ و ك ل م ة إ ي ج ب ت في أ ي مسحف الدوليه ويتقال مصر فقط وكل、م. تحت لواء مصر يبقى مسيحي مسلم يهودي بدون دين بدون أ ي ح ا ج ة ونبقى كلنا متساوين تحت القانون المصري تحت العالم المصري وتتلقي كلمه ة إيجبت شكراً من شكراً كل ك ايجبت ل ا يا شكرا دكتورة ر ك ا ه أهلا وسهلا عليكم تفضلي وبركاته انا اشكر الدكتور جمال ش ك ر ا جزيلا ايوه في ا ل ب د ا ي ة انا والله كان لي ا س ت ل س و ا ر ي انا اشكركم على ما تقدموه في هذه القناه ة المزارة او احلام اعلو السود حضرك شوي و سيد بس ي ولكن امورين الاول ليه ملهم البداية بالعزايا انا صغير يا سيد يا عتاب بتقدم في في للاخوة الاقباط نجا حمادي و ب ق و ل لعلماءنا ل أ ج ل ا ء لماذا لم تتكلموا إ ل ا في ا ل ع ق ي د ة و ا ل س ن ة و ا ل ج ن ة والنار وغيرها من ا ل أ م و ر ا ل د ي ن ي ة و غ ف ل ت م عين ا ل ر ح م ة عن إ خ و ا ن ن ا في غزه و ك أ ن ه م ليسوا من سكان عالمنا هنا اسمو أحلام اللي بنعمله ده ه إيه نفهمه ما ايه ل ل والدكتور جمال ه إنه برنامج هو حضرتك ع ن ي يتفرح طب موضع برنامج الرحمة قناة في وكل الكل د هذا قلت قبل هو ا عايزين ع م ل جميعي ا وملائكته ا ل ك ن اقول ر ربنا د ا ئ ق ه ا أ خ ت ا لك ر بترى ي م ة إ ن ا ل أ م ة ن ا ئ م ة الامه أ م ة ت ا يا أستاذ ل م ا ليست أ م ة ل على مستوى ا ل أ ح د ا ث ا ل أ م ة مدركا ش م لخطر المحدق اللي بيجري في في مصر في كل مكان في باكستان في أ ف غ ا ن س ت ا ن جدو خطير في لبنان سوريا م س ت ه د ف ة ا ل آ ن في حجود إ س ر ا ئ ي ل ي ة وكان في مهارات ا ل أ ي ا م ا ل م ا ض ي ة بين الولايات ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة و إ س ر ا ئ ي ل على أ ر ض فلسطين ش المشكله ن ا ان اختي كان ي م ت ك ل م أ ي ن ا ل أ م ة أ ي ن علماء ا ل أ م ة ه ل يستلم هذا مؤتمر عام يجتمع فيه علماء المسلمين بعيدا حتى عن يحن المساله لو ي اتجهت د ك و ر ما بمؤتمراتنا ح كل يوم في م ؤ ت م ر وكل يوم المشايخ اللي موجودين هم في المؤتمر ده و ي خ ر ع كلام من هنا والكلام ك ل م من هنا ا هو واحد لا, مفيش يو تنفيذ يو مفيش تنفيذ مفيش تنفيذ لا اتكلم عن المؤتمرات التي ل ي ج ر س م ي اتجهت نعم نحن نحن ناس حريصين على حريصين الوحدة الوطنية ل و ظ الوحدة الوطنية رسميا قرني أ ت و الوحدة و ل ل ه م ا ط ن ة ع ي ش ة نعم أنا سمعت اليوم ا اله ل ي و ب سمعت ذ ر ا ع ة أ ج ن ب ي ة فاذا أ ح د ا ل ق س ا و س المصريين ب يتكلم يقول المشكله في نهايه ثمانيه وثلاثين س ن ة من اربع عشر قرن م م ك ن يحصل شيء وارد لكن أ خ ط ر شيء إ ح ن اننا فيش يجب د ر ك أن ن إ ح لا نحتاج ل م الى م ومن تهاون ل ولو ب ش ت ر ق ا ل م ا ج ا ء به يوم ا ل ق ي ا م ة بين عينيهم ياس ا م ا ل رحمه الله ربنا دال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا من قتل نفسا بغير نفس أ و فساد فرض فكانما قتل الناس بغير ن ه نفس ت طيبين وحرمت ل ا ن ع دماؤهم ل ة أطالب ا ل ل ع ق ن إ خ و ا ن ن ا ا ل م س ي ي ي ح ن و أ ي ض ا ا ل ع ق ل ا ء م ن أ ب ن ا ء ه ذ ه ا ل أ م ة يجلسوا ويطرحوا المسائل على بضعه ة بصية ضوابط ضوابط الشباب عادينا نيشة في, في شرعية اليومين اللي شفت بقى ده شيء ضع الحط المسألة للغغاء فاتنا لكن نسمح شفت غير م بقى و د أنه ي ل بسيطه ت شيرت علينا ل ل انا م اي س م و ش ل ا ء أن ي ت س لان ل و ل أ ا ل م س أ ل ة ل ي س صراع بين دينين لا الإسلام يؤمر بالصراع مع ا ل م س ي ح ي ة ولا ا ل م س ي ح ي ة تمر أ الس... الس... ربنا سبحانه وتعالى قل, قل يا اهل الكتاب تعالى ولا ك ل م ة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانت ولو فقل الشهاده ب ا ل ن ف لكن عندنا لا إ ك ر ه في الدين لا نقره أ ح د عن ا ل إ س ل ا م ولا أ ح د يكرهنا على, على غير ا ل إ س ل ا م ف إ ذ ا علاقتنا ل م س أ ل ة عنها صراع ديني فلا ا ممكن تصور ح ل بين اثنين انها ممكن خ ا ح صراع وارد لكن تضخم المسألة ديني أ ج ب ة خبيصة الصهيونية اتخذ بتتحرك الآن اللي بعته بتضغط اللي اللي مين اللي القرار في هي اللي الآن القرار الكونجرس هو سبعه وتسعين في الميه من ا ل ص ه ي ا خ ذ و ا ه ذ ا ا ل ت ح و ي ل و ن ق ل ا ل ق د س نقل ا ل س ف ا ر ة ا ل أ م ر ي ك ي ة ه للقدس ى ا ف ا ذ ا نحن في ايدي خميسه ا متاعتهم ا ل د ل هم قالوا واحد, اثنين ترى اربعة أ ل ة في م ن ت لكن اجنبيه ا لا اريد ش ر جارودي ه في كتابهم عشان الجارود رجل فرنساوي、أي. وكتابه ده نقلا عن ا ل م ن ظ م ة ا ل ص ه ي و ن ي ة ا ل ع ا ل م ي ة في اجتماعها الذي تم في القدس سنه ة 1982 م. ماذا م قال الرجل بارك ر يعني في ع ق ا ل كده السياسة الخارجية الاسرائيلية ا ل ت و س ع و ت ك ل م في ئ ه وثمانين طب ناخد ناخد اتصال على مع الدكتور جمال ا على ل يرجع مع من أ س ت ا ذ ل اخي م السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة أهلا آه بسر موض... آه وأخي... عندي سؤال ياريت يعني اجابني و عليه ولو اخرج عن موضوع ا ل ح ل ق ة مسابقة بس بجد أعرف ا لنفاجئ م م م ز ا ر و بها ابن الشيخ أه حمد ح س ا ن وشيخ ل ف م ع ط ي بس قد نعرف م سلام ه ل أ ي ك م ا ل ا م عليكم سلام عليكم سلام ع ل ي ك ر سلام و ل ي ك م سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم م سلام ع ل ي ك ت ف ض ل ا ل ل ه ي ك ر م ك تفضل ف ي ن ع م ا ل ح م د ل ي ك م د ك ت و ر جمال منور اتفضل الله يكرمه مرحبا جمال النسبة دكتور ومصر تمام. وسقوط احداهما في قوضتنا يعني إ ز ا ل ه أ ك ب ر عقبتين في طريق ا ل ت ك ش ي ر ب ك ن ي س ة المسيح يهودي ا وطبعا جارينج بالسودان قال خلوستي ل غنوب في ك م الخطيرة اللي ن ع على أن مصر م ق و ة مسألة فعلا والإسلام عموما أنك ه فترة فلتكن مهمتنا طائفية لا فقال السودان أفريقيا الإسلام الاحتفاظ بهذا المفتاح حتى لا تكون ل ل إ س ل ا م والعروبه قائمه في جنوب ا ل ص ح المسألة ر يعني ا في, حصل حصل في لا، طايفة فكل ط ا ئ ف ة فيها الجاهل و بيخد... ف ي ه ا ا ل أ ح م ق و ف ي ه ا ا ل ل ي ب يتعدى الحدود وما ف ي اللي ه ا ب يسال ش علماء فهل معنى أ ي واحد يغلب غ ل ط ة ان يتحكم فعلها ي بكل شيء صحيح إيه سبب؟ إيه, سبب؟ إيه اللي سبب المشكلة؟ حصل؟ وبعدين نشوف الصحابه شكرا جزيلا, جزيلاً, الله فيكم شكراً, شكراً, جزيلاً شكرا جزيلا مسألة مهمة شكرا جزيلا متاعتهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا ه مش إن الموضوع ب ت ك ر قوي ا جزيلا ا ل أ م ر ب ب ر ص و ر ة لا تتخيلها في مظاهرات بتتم ضد مصر في أ م ر ي ك ا و أ ل م ا ن ي ا واليونان اليوم في ه مظاهرات بتتم في كل مكان هناك أ ص و ا ت بتنادي بفرض ا ل و ص ا ي ة ا ل د و ل ي ة ع ل ى مصر هناك أ ص و ا ت بتنادي بفرض عقوبات علي ى مصر ما إذا أنت مش حضرتك أن, يعني أن هناك بتؤكد الصهونية ذلك مصر ع عاديين وعاديين السبب إيه؟ نعم. إن احنا اتخذنا بيشعلوه ملهم الأعداء فيه أكتر أ وكتر وفتحنا بلادنا على مصراعيها و ع ط ي ن ا ه م الولاء ومكناهم ن من أ و ط ا ن ن ا ومكناهم ن من مقدساتنا ف أ ص ب ح ت ا ل آ ن ا ل م ش ك ل ة ا ل خ ط ي ر ة وعملنا م ع ه م تحالفات ا س ت ر ا ت ي ج ي ة فالمشكلة المشكلة شايف التي واضح الآن ما ما قال الأخ الكريم أنت تنحصر يجب زي زي أن إحنا شفنا أسر احيانا يقتل بعضهم بعضا من المسلمين نعم نعم ف ا ل م س أ ل ة م ح ص و ر ة لكن ا ل م ش ك ل ة يجب ان يتحدد الان نحدد الان اللي بحل المشكلة اللي يقضوا على الفتنة في مهدها عاوزين على يقضوا الفتنة نعرف من العدو ومن الصديق、نعم. لما يتحدد العدو من الصديق هدرك من ا ل وراء هذا الذي يجري صحيح صديق اتصال احنا الآن بيعتبر إن اسرائيل دي يا سوريا السلام عليكم وعليكم السلام. يغطيك العافي يكرمك يعطيك لكن المشكلة الان لنا خلال المخاطفات ولكن نستقبل السلام السلام فهلا وسهلا الله والله العافي للدكتور جمال عبدالهادي والله تخلي دكتور حضرتك ان ان من اذن من استاذ مهام ما هم تخلي أثور ما شاء بعد عليكم حدد اثور الله أ ن ت يا أ س ت ا ذ ملهم يا نجم ا ل ش ا ش ة الله ي ب ر ك فيك الله يكرمك الله يخليك يا رب لان اختي أ ح ل اتصلت م شوية、تصلت. أي هي ع م ت ح ك ي ء من اهل غ ز ة نعم وقبل أ ن ا شايفي يعني برامجك السابعه يحكي يا عن ا ا ل يعني, أنا يعني, كتير يعني عم بنفعل غ مع ه ي طيب يعني ما بعرف أختي من مصر حكيت بعرف من ما مجا مصر عم ت ق و ل ا خ ه س ؤ ا ي ش عملو ا ل اخر سؤال ح ك ي م س ب و ط يعني م ا ب ي ط ل ا خ ي د ن ا غ ي ر ا ل د ع ا ء و ا ل ا خ و ق ؤ ا ل اخر سؤال اخر سؤال غ ز ر س ن ب ك ي بس يعني ا ي ش ب ي ط ل ا خ ي د ن ا غ ي ر سؤال اخر سؤال ل ه ي سؤال اخر سؤال اخر سؤال اخر س ب ا ل اخر ك ؤ ا ل اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال ا ل ر سؤال اخر س م ا ل اخر سؤال اخر س ي ا ل ا ل ر سؤال اخر سؤال ا و س ه ل ا ممكن أن ن تفضل أفندو <ولا كبن> الا يرى الشيخ أ ن الخطر الشيعي اصبح اكثر من الخطر الصهيوني ا ل أ م ر ي ك ي و خ ا ص ة في بلاد الرافدين وبلاد الشام وحتى مصر و خ ا ص ة من خلال م ن خلال م ح ا و ل ة نشر المذهب الشيعي وجعلهم يتغلغلون في وسط أ ث ن ا ء ا ل س ن ة وشكرا أنا أنا أ ن ا خ د ت بالي بس من المذهب ا ل ش ي ع والمذهب السني يعني إ م ا إ ي ه هل تعليق علي ى الأحد ف الحلقات ت يعرفنا تعليق هل على بتاعت طيب لا أ ع ل م نعود دكتور جمال في المخططات نعم هو احنا طبعا المخططات تكلمنا في لكن الآن النيران أنا بقول دكتور عشان تعرفنا من العدو ومن لكن أوده عشان نذكر الناس المفروض الآن طبعا أعوز العدو أشعل العربية العدو المخططات الأمة ما مخططة المفوض مثل هو هو أقولي التوضيح بقول دكتور أوده الصغير هذا لما يبقى في خطر قلب في في يبقى فيه تتوحد القلوب يعني ق ا د ة العالم العربي و ا ل إ س ل ا م ي المفروض ده إ ذ انهم ما لم يلتقوا ا ل آ ن ويتوحدوا ا ل آ ن ل م و ا ج ه ة ا ل أ خ ط ا ر والتحديات متى يلتقون الخطر يتهدد أ و ط ا ن ن ا جميعا قلب ا ل أ م ة ا ل قلب ل ع ر ب ي ة ا أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ه ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى ا ل أ ط ر ا ف القلب ف إ ذ ا واجبنا نحن نقول ح ن ن يا ق ا د ة العالم ا ل إ س ل ا م ي اعتصموا ب ح ب الله جميعا ولا تفرقوا تداعوا ل ن ص ر ة أمتكم نصرة دينكم و ق ا ت ل و ا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه ف ل ا أقول ل ا ز م ندرك ا ل آ ن وهذه م س ؤ و ل ي ة ا ل أ خ ت ا ل ل ي ب تكلمنا منها نملك ل د عنها ا الرسول السلام ء عليك ت ب ا ل ل و ل تعجز تعجز إ ح ن ان مليار و ص مسلم م ولا و350 ي ن م ل م في الا ع ل م ا ل ع ع ر ب ي ا ل د و ي ل ع ب ا فين ثقل هذه الأمة. فين خير أمة الأخرية للناس ثقل الأمة هذه أمة ف إ ذ ا ن ي ج ل تحديد من هو العدو اليهود أ ع د اعداء لنا لتجدن شد الناس شد أ ا لنا ذ ي ل ي هم و د ه الذين ي س ي ر و ن الفتن وهم يمتطون ظهور الدول الغربيه ة ويمططون ظ ر المنظمة ا ل د وغالب ل ي ة و ا ل أ ن ظ م ة ا ل ح ا ك م ة في بلاد العالم بمؤسساتها يبقى والتعليمية والإعلامية إذن لازم السياسية والعسكرية فيهنا إذن نحدد يبقى فيه هنا ل ج ب م ن د ر ك ك م ان العدو لن, يعني لن يقف عند حد فهذا ي س ل ز م مننا يا إخوان、نعم. يا ق ا د ة العالم العربي كلكم راع ي وكل مسؤول عن رايته نحن في خطر و و و وما حدث سنه سته وخمسين وسنه سبعه وستين وثلاثه وسبعين وما يحدث الان ستنتهي مشاكلنا لكن إ ذ ا ظل العدو يدعب في أ د م غ ت ن ا و أ د م غ ه أ ب ن ا ئ ن ا ويظل هو الذي ي يصول ويجول في بلاد المسلمين ولا احد يقول له مكانك أ ن ا أ ع ت ق د ا ل أ م ر سيحصل يعني قد يحدث ال... ب... يعني ال... ال... ال... ال... م ل ا تحمد عقباه ويجري علينا س ن ة الاستبداد ك كما ت الأليات الأليات الفتن التجسس و هو أول هو ر إصارة يعني دي اللي أي اثنين خلايا قلنا نمرة مه حاجة تصدير ما ل م قاله حمد اسمه دكتور ا ل د اللي ملف إ س ر ا ئ ي ل ي جارود قال كده نشرت مجله فيم ل يجب ي شوف كلام جارود للمخطط بتاع ا ل م ن ظ م ة الصهيونيه التدخل المنظم والعام ضد أ ن ظ م ة الحكم في جميع البلدان ا ل ع ر ب ي ة ب غ ي ة تفكيكها وتفتيتها بما يتجاوز نطاق كل ا ل ا ع ت ذ ا ء ا ت السبقت ة ومشروع بمثل ل هذه ا ا ا م ة تؤيده ل وهذا ل المتحدة الأمريكية الترابط كلام الفرنساوي ولا شك إلى خطيرة ليس من جانب الدول العربية والإسلامية في حسب ولكن بلدان العالم الثالث الرجل بالأمة ا ا عشان تأييدا جارود انتفاضة جانب كان ي غير وغير سيؤدي خطيرة في ت تعرف مشروع محدود من من مجموع حسب حسنة ده عنده شك ظن المشروع الصهيوني لا يتعلق فقط بجزء محدود من العالم انه يهدد الشعوب جميعا والنص الذي نستشهد به لمنظمة ل ا ص ه ينمونا و ي ة ا ا ل ل ع ي يدل ة على الزعماء ص ه ي ي ة ن و تنفيذه وهذه التطلعات ا ل ا س ت ع ل ا ئ ي ة ا ل ن ا ب ع ة من جنون العظمه خ ط ي ر ة جدا ل أ ن ه قد اتضح وثبت حتى ا ل آ ن أ ن د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل تنفذ ما سبق أ ن أ ع ل ن ت عزمها على السير فيه طيب سيناء بصرواتها أولوية بصرواتها أهم هدف الفقرات استعادة ذو ولكن ا ت ف ا ق ي ة ك ا ن ب ديفيد تحول ا ل آ ن بيننا وبين ذلك لقد حرمنا من البترول وعائداته واضطررنا ل ل ت ض ح ي ة ب أ م و ا ل ك ث ي ر ة في هذا المجال ويتحتم الوضع المشؤومة وقبل وقعت الوضع وطبيعة الموجود علينا الذي في سيناء زيارة الاتفاقية التي وقعت معه في 79 الوضع الاقتصادي في استرجاع السادات لصفحة معه مصر النظام الآن قبل كان سائدا بها هذا يؤدي مجموعة تدفع بإسرائيل الى بإسرائيل التدخل في مجموع ص ر يعني نتكلم ل القبطية الظروف تدفع ب إ س ر ا ئ ي ل إ ل ى التدخل في مصر فمصر بسبب نزاعاتها الداخلية. لم تعد. دا كلام نعم من كم سنة؟ من بسبب سنة سنة؟ سنة نزاعاتها يعني الداخلية تعد ده ده و ا ل م س أ ل ة ب د أ ت تظهر ا ل م خ ط ط و ا ل أ م ة ل ا ت ا ب ه ل ا ت ق ر أ وإذا ق ر أ ت ل ا ف ق ه ا و ي ا ب ت ا ل م ش ك ل ل ة م ا تفقمت ا ل أ م ة العربي ة ك لانه ه فمصر بسبب ز ا ا ع ت ا ا ا ل ل د خ يمكن ة ل تعد ت ش ل ل ب ا س ب ة ل ن ا مشكلة ا ا س ت ر ت ي ج ي ة و م ن ا ل س ه ل أ ن ن ج ع ل ه ا تعود خ ل ا ل إلى الوضع الذي ساعة ك ا ن ت عليه بعد ح ر ب يونيو、67. لقد م ا ت ت أسطورة مصر ز ع ي م ة العالم العربي لم تموت يا مجرم يا ان شاء الله باقيه بإذن ا ل ل ولن تموت باذن إ ذ ن ل ل ه ب إ الله إ ن بإذن الله الذين يحدون الله ورسوله أ و ل ئ ك في ا ل أ ذ ل ي ن وفقدت مصر خمسين في ا ل م ا ئ من ق د ر ت ه ا وسنستطيع بعد أ ج ل قصير أ ن نستفيد من استرجاع سيناء يعني سيناء في خطر لابد من ش ح د ه ا ب ا ل م ق ا ت ل ة بالسكان م ا يبقى الطريق مفتوح عشان عدو ش ا ن ع يسرح ويمرح、م. مش قوات أ ج ن ب ي ة وقواعد أ ج ن ب ي ة من ي ا ل ل ي يدفع عنا العدو اخوانا في غزه ما وقط ا ل ط ف ا ع الاول عن نينه ل ا ب هوب ينمو ب م ص ل ه الى سيناء ثم قال ولكن ذلك فس ولكن وفقدت مصر خمسين في الميه من قدرتها و س ت ص ت س ت ط ي ع م ج ل خاصين ان تستفيد من استرجاع سيناء ولكن ذلك لن يغير من ميزان القوه ة دثة وحد اصبحت مصر ا وخاصة اذا خذنا في الاعتبار المجاباهة المتزايدة م والمتصاعدة د ة في بين المسلمين والمسيحيين بها ل إلى أقليم جغرافية متتابعة في التسعينات、متباينة. أقليم جغرافية في التسعينات المخيص التسعينات بداية القرن ما نفذوش. دلوقتي دخلوا العقد إلى سلطتها المركزية م تقسيمها متتابعة متباينة متباينة ما ما مصر ما تم مصر ا هدفنا جغرافية جغرافية كان عاوزين بداية هذا وإذا فإذا وإذا ن وعشرين سنة أن يكون يعني ننفذون نفذوش يعني يسعون تنفيذ ي ويجب في في في في ة تجزئة هو قدروش فقدت فقدت ولن تلبس بلدان زي ل ي ب ي ا والسودان وبلدان أ خ ر ى بعد ذلك أن تتفكك التحلل. وتشكيل ح ل ل و ت ح ك و م ة ق ب ط ي ة في مصر العليا وطبعا في حاجة حاجة في واقامه ط ب ع كان ما في حدث حدث ت ص و ا كيانات صغيره ة إقليمية ا ل ي ا ا ا ت ف ق ا ل س س ل ولكنه اللحظة له ثم تكلم الرجل ا آتها م ثم تطور ت ق ي م لبنان إلى ل خمسة أ ق ي م لماذا ن ل على, على جنوب لبنان وكمان في خطر على ودولا الكل, الكل, الكل دولا ل ف عفيه ا وكمان سوريا اخواننا سوريا س جسد د حشود دي ه بيه جنوب طب في مش مش اخواننا م خطر طب لا يلتق ا ل ق ا د ة إ ذ ا ك ا ن ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة في خطر و م ص ر ف ي خطر و س و ر ي ا في خطر ولبنان في خطر وعالم ا ل ا ل إ س ل ا م ي ف ي خطر أ ي ن زعماء العالم ا ل إ س ل ا م ي لماذا لا يلتقون دي مش قضية شخصية. دي قضية شخصية مش بمصير الأمة قضية تتعلق هنا أ س ت ط ي ع أ ن أ ك و ن نجح المخطط الصهيوني في تحقيق, في تحقيق اهدافهم نعم, في الأمة. نعم. كل واحد أخلي جزء من المكان إحنا نحوظ سنة العدو يعني تمزيق الأمة كما في كيف كيف أخلي سايكس بيتو سنة 1916. مزقنا العدو. لماذا لا نتوحد؟ يعني احنا دي الشرعية الدولية تجوح أستاذ نتوحد واحد مزقنا لماذا لا إحنا كل ملهم الأمة ده المباشر 1916 السؤال في ظل هذا التمزق والتفرق والتشرذم ز م من يعني لنداء الكل الله ا يستجيب س ت أ ل من الكل م خلال بعد الاتصال أستاذ عبد العزيز السلام خطوات أستاذ بعد عبد ع ي م ع ي إزايا بيك فيك فيك شيخانا كيف حينما يقول حينما ك وبركاته حضرتك كرمك بارك وبرك دكتور كما م السلام محوط ملهم جمال ملهم الأمة الأمة الله أهلاً وسهلاً أستاذ أهلاً الله فيك فيك الله أستاذ فاضلة الدكتور حينما ترجع الأمة إلى كتاب إلى إلى الن وسنة تتحد ربها ترجع ترجع فان الوضع ا ل آ ن اليهود يا استاذ ملهم والدكتور جمال وحضرتك ع ا ر ف كده جيدا وكل المشاهدين لا يفقهون الا لغه, لغة م أمام من من تحت عتبات, أمام عتبات المسجد الأقصى واحده ن تعلن م عالم واحد و ي ع ل ن ح ا ك م وحد ا وارفع ع ل م ا ل جهد ا س ت ت ح د ا ل أ م ة و ل أ ن أ ط ف ا ل غزا او سمهم ي س أ ل و ن أ ط ف ا ل غ ز ة ي س أ ل و ن ب أ ي زام ب ي ق ت ل و ن ت ب د و ش و ا ر ع ن ا ب ل و ن ا ل د م و ا ل ك ن في خ م ر ا ل ن ا م ة ن ا ئ م و ن ه ذ ه ك ل ا ب ا ل ص ي د ه ذ ه ك ل ا ب ا ل ص ي د أ ط ف ا ل غ ز ة ي س أ ل و ن خ ر ج و ا في ا ل ش و ا ر ع ي ص ر خ و ن ج ي ش ا ل ت ط ا ر ج ي ش ا ل ت ط ا ر يدق أ ب و اين ب ا ل م د ة المدينة يدق ويزحفون أبواب ك ا أحفاد ل ط ع و ن ه ل ا ك و العرب أحفاد ه ا ا ك و ل ل ى جيش ا ا ص غ يزمجرون غزة يسألون غزة أطفال أ أين ي يقتلون زنب ك ه ا ن ا ل ع ر ب أ م امريكا أ م تقام صلاتهم فيسبحون أ ي ن العرب يا ليت العرب يسمعون ويالت يتحدون العرب متى يفيق النائمون متى شكرا, جزيلاً شكرا جزيلا ش شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً كلمات ر ا ج ز ي ا ك ل شعر الشيخنا الشيخ محمد حسان دائما ي ذ ك ر و في ه ذ ه حينما يتكلم عن القدس وعن فلسطين وهو يذكر ا ل أ م ة ويحث ا ل أ م ة على م س أ ل ة ا ل و ح د ة وعلى م س أ ل ة ا ل ا ع ت ص الاعتصام م و ع ى تنفيذ أمر ل ل م ك و ا م بحبل الله ج ي كيف يعني ايه ع ا ولا تفرقوا كيف تتحد الأمة يعني يعني حقول تتحد ر ب ن ا س ب ح ا ن ه و ت ع ا قال ما ا ل لو ى أنفقت في ل أ ر ض ج م ي ع اننا ما ألفت ب ي قلوبهم ل و ك ل ل ألف ه بينهم امه ل س أ ل إلى ل ل ة عودة تحتاج ا و ت و ب ة إلى ا ل ل ه ونستشعر أن ح ن ا ا أمة و ح د ة كالجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى إخواننا في غزة إذا اشتكى إخواننا في مصر إشتكى إخواننا إخواننا اشتكى اشتكى الجزيرة العربية اشتكى نيجيريا في في في في غزة مصر أرض كالجسد هل سائر الجسد والحمى نحن د الصف فريضة. يعني لا, يفرق لا يجمع نستطيع الخطر الماحق ده أليس يعني كافيا لكي ج م الأمة ع لمواجهة ا خ ر الدهم س ان مولا هل إ ح ا نواجه س ت ط ي ع ن الان آ ن ل ل غ ر ب ا آ الغرب ا ل آ ن اجتمع على قلب رجل واحد ا ل م ف و ض ي ة ا ل أ و ر و ب ي ة و ا ل أ م ر ي ك ا ن اجتمعوا على أ م ت ن ا الان كما أن يتحركون كل ن نبعثونا ن ا عشان ل ا ا ا ط ه د ل د ي ن ي تفقد الأحوال الدينية ب ت ك ل م و ا ع ن ا ل ا ا ا ض ط ه د د ل ي ن ي اللي تم القتلى ت ت ل ق و ه ق ل ت م ل ت م م وما وما و والفتنة أسرتوها وأفغانستان ه في في اللي شيء بالجزيرة العربية يجري يجري نجيريا العراق باكستان على على أرض باكستان وأفغانستان. وما يجري على أرض ح ر ب العالمية الأولى ا و ل ث ا اللي ن أنتم ي ة ت ت ل ب ك و ا عن الاضطهاد الديني وما كان ب ي ن ا ل ب ر و ت س ت ا ن ت والكاثوليك واعتقد في م ر ة ا ج د ا د الاعتداء الكاثوليك على البروتستانتين مارتن ا مروس لدرجه ب ت ان الاسلام عدو الاول لكن ل م ا ا س ت غ ا ث ه بالسلطان سليمان القانوني وقالوا ان الكاثوليك يعني اوسعونا قتلا فنحن نستجيل بك احنا داخل من ر ع ا ي ة ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة فما كان من سليمان كان ان السلطان سليمان القانوني اصدر بيان ان دولتنا دولة التسامح الديني لا نكره أ ح د ا على ا ل إ س ل ا م ولا نقبل من الكاثوليك أ ن يقروا البروستانت على غير دينهم حسن وحينما فوحدة بتحصل واحد وحدك يعني. أو المسألة دي مسألة والإنسة المسألة مسألة أمتنا يعني ننتبه أن أن تنفوض أن يعني همزة ده إليها لازم الأمة المصائب مش تجتمع فريضة كافية بقضية قلت القادة اللي كل على والزعماء تجاعد أنتم دي دي دي أو هي شخصية كيفك مطالبون شرعا أ ن يجتمعوا ويتوحدوا ل م و ا ج ه ة الخطر ربنا جل وعلا واعتصموا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم ل م ح ي ك م و ع ل م و ا أ ن الله يحول بين مال ا قربه وأنكم ا ل وانكم خ ا ص ة فتنة لا تصيبن الذين منكم خاصة. اتقوا ا إذن ل م الماحق ف ف و ض الآن الخطر ا ده ك ي أين أ ن ت م الإسلامي لماذا يجتمع يا قارة العرب لا اتنين تلاتة ع ش ر خمسة وخاصه الخسر مش ب س على بيت المقدس وشعب غ ز ة ودقائق الارض على, على, على ارض الجزيره ة العربية الان يجري ي ما ف العربيه تمزيق ا العربي طيب يا حاكم الـ الـ الـ اليمن م لانه ى كلمة س و ء مش القضية لا تتصور أن الـ الـ الـ الـ المعلومات الامنية التي م ت ق د ا ا ا لك ل ل و ي ا المتحدة ا ت ل م ر ي ك ي وبريطانيا ة ماذا ت فيها ع ل حاول ان لا ن تزعم ش ي ء إ لشانه ا ان الله ي ع ط ى على الرفق ما لا يعطي على غيره حاول ا ك تجمع ا ل أ م و ر واحرصوا لا تذهبوا إ ل ى مؤتمر لندن مؤتمر هذا سيكرس العدوان وسيجبركم على توقيع اتفاقيات بالتدخل العسكري ب إ ذ ن أو بدون ه او ا القاضي س ي احنا بدون ن نصيحة ا ا ل س و د ع ا و ز ي ن يمزقوه عشان يعزلوا الأفريقي مصر الشمان السودان وعن عشان عن المخطط. اذن يا ق ا د ة العالم ا ل إ س ل ا م ي يا ا ت ب ع محمد صلى الله عليه وسلم ي استجيبوا أتبع محمد صل... ا لله وللرسول أ ط ي ع و ا الله ورسوله ونتونا ل ت ا عنه ن أ م م ت س ع فإذن ل ل م ط و نحن ب ا ع العالم الإسلامي قادة العالم الظروف ا ل آ ن خطيرة تداعت علينا مجرم الأرض تداعت ت د ا ع وانتم ع ل ي ا كما د ا الأكلة ولا ع قصعتها ى ه سالم نفس المطالبون لكن و في ق ت لا ن ن س ى بالنسبة ل م ش ك ل ة إ خ و ا ن ن ا ا ل م س ي ي ي ح نحن على أرض مصر ن مطالبون أ عقلاء إ خ و المسلمين ن ن ا ا و المسيحين ي أ ن يجتمعوا سويا و يجلسوا بعيدا عن المجالات ا ل ر س م ي ة و يتكلمون و يتبحثون ا ل ف ك ر ة ب ا ل ف ك ر ة و اعتقد عندهم عقلاء و نحن عندنا عقلاء لكن لا يسمح للغوغاء أ ن ي ج ر الوطن أ ل الالهه ن ا هقول لحضراك قبل وقت الاتصال بهذه ا ل ج ز ئ ي ة م س أ ل ة العقلاء هنا وهناك نستقبل ع ل في, في نقاط الصحفين في نقاط ا ا ب ع ا ا اتصال ل م من هنا و ا استاذ م وبينهم واوجه الاتفاق بيننا ن ل ت س محمود السلام عليكم, السلام عليكم. اهلا ل ل عليكم س ا م وسهلا بارك الله فيكم والله هذا البرنامج الجيد جدا شكرا جدا、جزيلا. جدا شكرا جزيلا. دكتور جمال ربنا يبارك فيه يجد من النداء الطيب يا رب、المين. يا رب ربي اجعلنا حسناتكم يا رب و لكن في انا في استفسار كنت ع ا ي ز بس ا س أ ل ه من الشيخ فضلت الدكتور لمنع ا ب د الهاجر جزاه الله كل الخير يعني رفع حماستنا وايقظنا ا من كثير من الرقاد الذي كنا فيه الحمد لله. وتعط... وزاد من تعاطفنا الجامد اللي هو موجود بفضل الله مع اخواننا في、نعم. فلسطين وفي غ ز ة وفي كل هذه الاماكن ن ولكن ل في ي بعض ا ا ح بعض الاخوان الدعاء الكبار أ ص ح ا ب ا ل أ س م ا ء ا ل ل ا م ع ة ا ل م ع ر و ف ة في خلال ش و ا ر ا ت ه م على ذات القناه وغيرها يبالون خطاب مختلف ش و ي ل ا فنحن نقع في ح ي ر ة في حيرة ش د ي د ة جدا جدا يعني إحنا, ببقى يعني احنا بعد ب حديث الدكتور جمال ا ل أ س ب و ع الماضي و اصبح ل ل ح ق ا ت كده أ في بيوتنا نصلي وندعو ونبكي إ ل ى الله عز وجل حتى、لا. ي ت ن ا ز ل علينا النصر الحمد ثم تاتي و ج ه ة نظر أ خ ر ى تجعل ا ل ر ؤ ي ة ا ل ض ب ا ب ي ة في بعض ا ل أ ح ي ا ن فنستحفكم ن ل بالله ان توضحوا لنا ا ل ر ؤ ي ة أ ك ث ر و أ ك ث ر حتى نكون على بيننا اما ا ل أ م ر الثاني فهو ق ض ي ة الاقباط و جيراننا و اخواننا في الوطن و و وطننا ح ن تربين ا فوسطهم ي وبشكل غير عادي ومتربو فوسطنا وكان له كل واحد له دينه、صحيح. ولكن سبحان الله هذه ا ل ف ت ن ة ظهر فعلا من حوالي سنوات قليله بشكل, بشكل مرعب جدا جدا、م. المسلمون ليس لهم دخل في هذه الفتنه ة بالتأكيد ا ل ن ا تماما والله يعني كلنا في المساجد وكلنا كالمسلمين ملتزمين ملتزمين الأبرى الله عز وجل من هذه الفتن فأحنا من خلال من هذا البرنامج ونخلال القناة الطيبة هذا المنبر الجميل لداء ئ ي يعني في ملتزمين يعني المسلمين وكل المسيحيين هذه الفتنة من من وجل نوجه وكل إلى لكل هذه هذه هذه عز م س ت و ر ا د ة م س ت و ر ا د ة و انا دوم صوتنا الى صوت فضيل ة الدكتور جمال حتى ي ف ق الناس و ي ف ق المستوى صحيح ربنا يكرمك ا ك شكرا س ي د م ح م و د شكرا جزيلا الاخت ع ا ئ ش ة السلام عليكم و عليكم、أهلا. السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا كل الاحترام لك و رباعك شكرا جزيلا、عارف. اسمح لي, اسمح لي اوضح توضيح بناء على مكالمتين الاولى من احدى الاخوات م د ا خ ل ة كانت فيها لوم للقنوات الاسلاميه وضحوا و ع ل م و ن أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة وتناولوا قضايا ا ل س ا ع ة يعني هذه اسلوانه م ش ر و خ ة ا ن ه مازال في ناس تلوم العلماء أ ن ك م تتحدثون في ا ل ج ن ة والنار هذا ظرفه ليس ا ف مكالمة جاءت من من جاءت ن أخي ف ر اطلاقا سألك سؤال حضرتك السؤال هو هل ل ا حضرتك هو خ ر ا ش أشد ي ي ع خ ط ر ً منه و هذا اولا ل د ك ت جمان و ل من الورقه التي أ م ا م ه ان مصر ك د و ل ة كبرى هذه أ ص ب ح ت ا س ط و ر ة لا هذا ليس صحيح نقول لنا ا ل أ م ه نحن الشعب المسلم حينما كان الشعب العربي نحن م ا ز ل ن ا نرى أ ن مصر ق ي م ة ومصر د و ل ة بالنسبه ة أن ي رأس ا لنا ع ا الإسلامي أقولها ل م هاي الإنسان المسلم بوقف موقف مكاية وحتى به عدو. نعم. الاتصال قطع. مدخلة جميلة والله مدخلة جميلة نعم موقف قيمة بوقف وحتى عدو يزيغ به بكطع الاتصال بخه ح سلام ا ا م س ل عليكم وعليكم السلام والحركات الأستاذ、ملهم. أهلا وصالح مساء حسام حضرتك على البرنامج الرائع جزاك الله الدكتور جمال حقيقة الدكتور جمال يعني فينا يعني حاجات هي مش حقيقة مش نايمة ولا ملهم على ولكن حضرتك مش مش مسلم مش هي واحد والمحططات صحة حي حي حقيقة يعني يعني حقيقة هي في كل واحد مسلم في الدنيا دي كلها مش في مصر بس. اللي ذكرها الدكتور جمال دي كل الدكتور مش خيال、نعم. وينبغي على كل رئيس و خ ا ص ة في مصر يفهم ا ل ن ق ط ة دي كويس جدا على فعلا وقعت هتقعد عربية جميعا عن الكل ولكن في مصر بصفة خاصة لأن المخطط هو فعلاً مصر وإذا مصر دول عربية دي حقيقة لابد والصور اللي لغزة الأمر لضهر إسرائيل حالة دخلوا خاصة وإذا ان احنا ندركها حماية إذا هو هو هو غزو مبني سينة في بصفة في في دي حقيقة حقيقة طريق مصر بهدم مصر مصر مصر مصر و ب ك ن في حمايه ت م الصور موجود بانهم ل ا ض ف ة ا ب يضربون العصفور بشكل كبير الحمايه اليوم وفي نفس الوقت تشريد شعب كامل وقتل شعب كامل من خلال الصور فان او اخوانا الاخبار صحيح ونشكوش منهم ودرسوا لينا ونحن درسنا ليهم وتعاملنا معهم وكانت حياه طيبه ايش اللي صار في الدنيا دي كلها علشان تتغير الدنيا دي كلها ل ح ظ ة و ا ح د ة في ل ح ظ ة و ا ح د ة من ع د ة سنوات لابد ان هناك تدخل وكان الضيق موجود كان موجود من و و ج د م حوالي عشرين س ن ة او خمسين سنه فاتو ولكن دي ح ا ج ة و ر د ة ج د ي د ة علينا من ن ي ه المخطط ا ل ل ي ح ندركه ا ن لابد ان ح نفهم ا ن كلام الدكتور جمال جيدا جدا、صحيح. ونفهمه بس للاسف احنا ما فيش فيدنا ح ا ج ة دي حقيقة فعلا ما فيش فيدنا اي ح ا ج ة ينبغي ع ي على رؤسانا ئ انهم يفتقوا الله فينا ش و ي ة ويراعوا المخططات دي كلها ويدركوا ويدركوا ان ا ل و ض ع ده قائم لا م ح ا ل ة ونفضلنا على هذا الوضع سينتصر علينا و ا ل ل ه س ي ن ت ص ر ع لا ي ن و إ ح ن ا مش م ن ق ل إ ح ن ا في ص ر ا ب وضياع ف ي ن ت ي ج ة رؤسانا ا ل ل ي هم ب ع د عننا ت ر ك نعود دكتور جمال تعليق سريع راعي عن رعيات يعمل الأخ الكريم يقول إحنا مش لا كلكم وكل المسؤول في إيدينا إيه إحنا حاجة مش المفروض ا ز م يعد نفسه لمجاهزه ل ي ا هذه الاخطار ويقفز عن الأمة ا ل ا س دريانة ل و ا ل ه ا لكن ح ر ي ق على الأبواب ل كل واحد يتصور ان الحريق ليس س ه م لديه عنده و ي ع ي د عنه في سلبيه إيجابية. ربي، ما ويعيش ا ل منكم ا معروفوا على ي ج ا ب ي لنا خلوا بيننا خلوا عدونا ا ل م ش ك ل ة انك لا تستطيع العدو المغتصب لفلسطين انك اعترفنا به انه ص ح ب فلسطين ومن ا ل ل ي فاته ع ا ل م ف ا عاوز ي ع م ل جدار الكتروني فيخرج عليه واحد ويقول ل ا ط ب ما يبني يعمل جدار مدي ا ارض اسرائيل ارض اسرائيل كن انت كنت اعترفت للمغتصب الذي اغتصب بيت المقدس الارض التي بارك الله فيه العميل مهاجر ابراهيم عليه السلام عليه فيه والوط و م ص ر و محمد صلى الله عليه وسلم ا ل أ ر ض التي امر الله ا ل أ م ة أ ن تسعى لتحريرها ممن غلب عليه ا وتدعم ن ا س أ ه ل ه بمنازل السلاح ت ق و ل ب أ ر ض ه م ليست أرضهم ولا اعترافك يقيم لهم حقا وهذه ليست ش ر ع ي ة ع لكي ش ا ن نصل ث ر من الناس يقول لك القانون الدولي و ا ل ش ر ع ي ة ا ل د و ل ي ة فيما ن الشرعية الدولية ي ف يجري في بلادنا فين فلسطين الشرعية الدولية بما يجري بما على أرض فلسطين وغزة اسمعنا العالم العربي ب ع ت ل ج ن ة ل ل للتح... و ل ا ي ا ت ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة ب ع ت تود عشان ل يبحث في ملف اضطهاد ل ا ا ل أ ق ب ا ط في نجاح ا لهم ي حمام يشوفوا على ر و ل و مطروقة لاو يوقع يقول ق ف في تفتش نخفيه لكن مسألة للسلطة السياسية هل تدخل بلد عليك لا المسألة ليس اننا يعني احنا عندنا دي خارجية ما جهة اذا و لماذا ا السلطة عندها تخفيه لكن المسألة ل ا م تحرك الغرب ده النهاردة مظاهرات في كاليفورنيا في أمريكا、م. ومظاهرات في اليونان ومظاهرات حتى في سيناء、صحيح. مظاهرات في... سبحان الله. لماذا لم تتحرك يا و ل ا ي ا ل م ت ح د ة ا م ر ي ك ي ة لما حدث ل أ ه ل غ ز ة المحصورون والذين يعانون من الحصر والقتل والتشريد لماذا؟, لماذا لم تتحرك ا ل أ م م المتحده احيانا مجرمين لنفس ك الوقت و ل ت س ت د ي ن سبيل المجرمين اذا النهاية دكتور جمال نختم بقول الله تبارك وتعالى واعتصم وبحبل الله في تفرق جميعا بقول وبحبل نختم دكتور ولا كل واحد منا ن عليه دور كل واحد منا ن عليه م س ؤ و ل ي ة كل واحد منا ن الله تبارك وتعالى س ي س أ ل كل إ ن س ا ن منا ن ماذا قدمت لدين الله ماذا قدمت تجاه ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة ماذا قدمت لبلدك ماذا قدمت لوطرك ماذا قدمت لدين الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لو و إذنتين في دقيقتين في دقيق في دقيقة. نعم. يعني عشان حتى في في دقيقة بس م مع اللجنة اللي قادمة لازم يبعدوا ما يسمى بالتطرف الإسلامي يتحدورون اللي يبعدوا بالتطرف اللجنة هنا بقى ليس تطرف اسلامي م ن زمن ا و ج ه نظر الناس ب ع ي د عن المجرم الحقيقي هنا ف ي ه ع ن ص ا ل أ ج ن ب ي داخل البلد له خلايا ن ا ئ م ة لكل الأجهزة الاستخبارات أ ج ه ز ة ل ا ا ل أ ج ن ب ي ة ل أ ن التعاون الكامل بين أ ج ه ز ة ا ل أ م ن في ع ا ل م العربي و ا ل إ س ل ا م ي قائم فطبعا ده هنا فيه فيه طرف في بالذال غائب يجب بوضوح هنا يوجهوا المشكلة داخلية لا فيه طرف غائب يجب أن بوضوح في هذه المرحلة ده يريدون يظهر هذه أن أن في المسألة أقول الشيء الآخر آآ آآ آآ آآ قال الكلمتين أنا أقول فوزي طي ر ر محمد ك هناك م جماعة قال يا ه الآن تحالف دولي غربي من الولايات ا ل م ت ح د ة ا ل أ م ر ي ك ي ة و ا ل د و ل ة ا ل ص ه ي و ن ي ة ل م ح ا ر ب ة ما يسمى ب ا ل إ ر ه ا ب وهم يقصدون ر أ س ا ل إ س ل ا م ويسموه أ ح ي ا ن ا اعداء السلام وتكلم عن ا ن ه يستهدفون منها المنظمات ال التي تجاهد لتحرير فلسطين وذكروا منهم اسم الحماس ل ت ع ي ن ا ت فإذا ففوضة ا عدو يعني في ل ز م ي ظ ه ر من ا يستبعش ا ل ت ا لا ل ي ن س م ويقوم ح بحرياته للغير يتجول الآن العدو زي أن ا ع د و ز ي ما قالوا ن ا ل الصهيوني العدو ال ال ال الغربي ع د و في أ د ق ا ل أ م ا ك ن ا ل ح س ا س ي ة في الجسد العربي و ا ل إ س ل ا م ي هو الذي ينخر في بلاده اطرحات ما شاء ل ل هناك تبارك تعالى س أ ل ل ل ه ت ب ا ر تعالى ان ي بعض ا ر ك في ل الله الكرام النهاية الان الوقت م عمرك مأمين مشاهدان ك وفي دكتور في يعني ينفعش بعد انتهى الامور ل د الكرام احنا عرفنا واسمعنا الحلقة في الحلقة السابقة المخاططات السهيونية الى دولات عن عدة لتدمير مصر مصر ولتقسيم مصر إلى عدة دولات في وفي في ولتمزق ولتقسيم دولة هذه ا ل أ م ر مش مقتصر على مصر فقط لكن على كل دويلات ل دولات دولات ا متفرقة متصارعة ع ن د و ل ة ل دولة المسلمين ن النوبيين وبعدين ا اليهود ر وشرق مع مع دولة دولة, المسلمين مع دولة, دولة هو وبعدين اليهود يأخذوا سيناء وشرق وياخذ الساحل الشمالي من رشيد لضميات وينزل م ا لام ك ن ه الموانيا ل ه ن ان ذلك الله ك شاء س ت ن مقبرة لهم إن شاء الله يعني هذه المخططات ل هذه ن ل تكلمنا ك ر ا احنا م فيه ا مخططات موجودة ومرسومة بينفزوا, بينفزوا كل مخطط فيها واحد وراء الثاني وراء الثالث وراء الرابع وده بيحصل للأسف احنا يعني اح نقطة تانية بسألت الفتنة الطائفية اللي عادينا عنها وهي موجودة ومرسومة وموضحة وهم وده شوية فتن ولا فيه بيحصل مخطط مسألت نسمع نقطة للأسف كل كل شيء ولكن هي أ م ر محاولات ف ر د ي ة وامور ص غ ي ر ة جدا هما ب ب ي ك ر و فيها هم بيكبروا ش مشاهدان ع ل والأسف وللأسف و ه ا ر ا وانا م ت ينتبه أصوات أصوات م نسمع نسمع ن ان ان احنا عاديين عاديين عاديين ن ى الكل الجزئية دي ق أ نقرأ كتب نقرأ بعض المقالات بتتكلم المقالات بعض عاديين د ل ق يقولك ت ي عن سبب ل فيها ت ن ة ا ا ل ط ئ ف ة ي ل الدينية ق ن و ا ت هما ي ا ل ش ي اللي خ هم ب ي ظ ه ر و ا ع ل ى ا ل ق ن و ا الدينية ت ه م ا ل ل شعلوا الفتنة ي يعني بالله عليكم نعم, بتبعين... يعني... حمادي. نعم يعني ن أ انتو متابعين يعني أ أنت... ومتبعين ا ل قنوات الدنيا كلها على وجه العموم ومتبعين ق ن ا ة الرحم ة على وجه الخصوص من بيتكلم للتسامة لتعليم ولتعليم الإسلام محمد وسلم بتمنى لكلام إن احنا بندعو بندعو للحب، بندعو للتعاون بندعو بندعو للألفة، بندعو القرآن نبي أنا أن كله لإحنا بندعو اللي الهدف للتشارك الله أصوات الكل فاي كله للحب للألفة صلى عليه كله فدي يبقى ده ده بندعو لحب ه ذ اللهم ا ب د ونسأل ل ل ا تبارك وتعالى أن ي ي د على مصر م أ ن ه امين و أ ا ا وسائر بلاد ا ن ه س ل ل م م و اللهم ج ع مصر أمنا أمانا سخاءً رخاء وسائر سخاء ب ا المسلمين ا د ل ل أمين اللهم امين ل ل ه م م ش ا ه د ي ن الكرام في النهاية باسمكم اتوجه بخالص شكرا وتقدير لفضيلة المؤرخ لكم م الاسلام ؤ ر خ ا ل ب ي ر الدكتور الاستاذ ج ا عبدالهادي ل والسلام ا ا ا ر ي ل عليكم و ر ح م ة الله وبركاته